الآن أنا لها تعود وتحس أركان الوجود الآن أنا لها تعود أركان الوجود الآن أنا لها تعود أركان الوجود لها تعود وتهوز اركان الوجود الان انا لها تعود وتهوز اركان الوجود الان انا لها تعود وتهوز اركان الوجود سيخطها عزم الجنود سيخطها عزم الجنود علمن ترفرف, ترفرف فيه لن نقشا على وجه السيد وعلى كباه المجرم نقشا على وجه وعلى جباه المجرمين ان جنود المسلمين ان جنود المسلمين من مثلنا في الكون من, من مثلنا في الكون من لن نستذل ولن نهن لا, لا لن نهاب من المن لن نستذل ولن نهن لا لن نهاب من المن انا اليهم زاحف انا اليهم زاحف لهم بعمائم لهم الكفن بالخير تصهلك الرعود من فوقها نسل الأسد بالخير تصهلك الرعود في هذا نسل الاسور سكبت دماء حبًا وجد يرجون موفور المنن يرجون موفور المنن لا لن يطول بهم امد اليوم او ان طال غد لن يطول بهم أمد اليوم أو إن طال غد سترى جموعهم بدت سترى جموعهم بدت علينا يا زمن علينا يا زمن علينا يا زمن واشهد علينا يا زمن